ا لفضيله م الدكتور محمد راتب النابلسي I'm a s k i p e r 「私たちは私たちの暮らしを楽しむ」 We a e a l e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 Thank、oh, you.